وَحَبِّقَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَعْطِلُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ وَأَتَلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ طَبِّلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُلَاءِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَتَفَرَّضُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَنْعَمْا وَاعِدُهُ فَلَا تَكُفِّ مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَغْلَمُ مِمَنْ اشْتَرَى عَلَى اللَّهِ تَجْبَةً